بسم الله الرحمن الرحيم إن هم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيله. فَأَنزَلْنَا السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ tabu shirub bi bay'ikumul ladhi bay'at bi Thank you. Thank <laughs> you. وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ Allah'a emanet